is me يا رب نعبد نستعين إياك نعبد وإياك نستعين بسم الله الرحمن الرحيم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 اجدن الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم. هُدَى لِلْمُسْتَقِيمِ إِذْ جُنُبِرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ صِرَاطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ صراط الذين أنعمت عليهم غير O oh, them. الذي